يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتوة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير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 أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى 117. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون 118. قال رجل أَقُولُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ